وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الحادي والعشرين من دروس أسماء الله الحسنى والإسم اليوم هو إسم الحليم وكلكم يعلم أن من أسماء الله الحسنى ما لا يسمى الإنسان بها كاسم الخالق ومن أسماء الله الحسنى ما يسمى الإنسان بها كالرحيم والحليم والعفو فمما يلفت النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه من أحاديث الحلم سيد الأخلاق وقد قيل كاد الحليم أن يكون نبياً فما هي هذه الصفة التي إذا اتصف بها العبد كاد أن يكون نبياً بل إن الحلم سيد الأخلاق الله سبحانه وتعالى الحليم. ما الآية التي في القرآن الكريم يستنبط منها اسم الحليم؟ أنا أسألكم ما الآية في القرآن الكريم التي يستنبط منها اسم الحليم؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة بارك الله بك هذه الآية يستنبط منها اسم الحليم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة هذا نص الآية في سورة النحل الآية الواحدة والستين طيب إذا ولو يؤخ يؤخذ الله الناس بظلمهم إذا هم ظالمون وهناك مؤاخذة ما تعرف اسم الحليم هناك إنسان ظالم وهناك عقوبة لهذه الظلامة والله سبحانه وتعالى حليم كيف هناك ظالم أو متلبس بذنب عاصي وهناك عقوبة مختصة بهذا الظلم أو هذه المعصوية لكن الله سبحانه وتعالى حليم بمعنى أنه يؤخر العقوبة شيء جميل لماذا يؤخر العقوبة؟ هنا السؤال عفوا لو أن الله سبحانه وتعالى عجل على كل مذنب بالعقاب لمجرد أن يقع الإنسان في ذنب جاءه بطش الله عز وجل ليس هناك حلم لو أن الله عز وجل أخر العقاب ويريد بعد تأخير العقاب أن يوقع بهذا الإنسان أشد العقاب قال هذا هو الحكم يام الحاقد يمتلئ شعورا بالغيظ لكنه يؤخر تنفيذ عقابه لسبب أو لآخر قد يكون ضعيف حقد عن ضعف وقد يكون قوي ولكن يحب من هذا الظالم من هذا المسيء أن تزداد إساءته ليأخذه بأكبر ظنوبه فحينما يؤخر إنسان العقوبة لضعفه فهو الحاقد وحينما يؤخر إنسان العقوبة ليجعل خصمه يقع في ذنب أكبر فيوقع به أشد العقاب هذا أيضا حاقد هذا حاقد قوي هناك حاقد قوي وهناك حاقد ضعيف ولكن تأخير العقاب من قبل الله عز وجل ليس له علاقة بهذا المعنى إطلاقاً لو أنه ألغى العقاب هل يسمى حليما؟ ماذا يسمى؟ عفواً يسمى عفواً غفوراً فإذا ألغي العقاب فالاسم هو العفو وإذا أخر العقاب مع إراجة إيقاع هذا العقاب بصاحبه فهذا هو الحقد والحقد إما عن ضعف وإما عن قوة ولكن إذا أخر العقاب ليعطى هذا الإنسان فرصة ليعود فهذا هو الحلم مثل بسيط يمكن أن يوضح هذه الحقيقة أنشأنا مدرسة. هدفها الأول التعليم والتهذيب والتربية والتسقيف والتقويم وما إلى ذلك ولهذه المدرسة نظام داخلي ومن بنود هذا النظام أن الطالب إذا غاب عن هذه المدرسة غاب أسبوعين يفصل طيب فلو أن المدير كلما رأى طالبا غاب أسبوعين فصله خلال فترة وجيزة فصل معظم الطلاب لكن هناك مدراء يحلمون يطلب من الطالب أن يأتي بوليه أن يأتي بتقرير طبي يتغاضى أحياناً يتغافل أحياناً لا يطالب الموجه بتقديم بيان بالغائبين طيب لأن الهدف من إنشاء هذه المدرسة نبيل جدا. ليس القصد أن يصلهم لكن القصد أن يعلمهم. لذلك ربنا عز وجل قال: ولولا كلمة سبقت من ربك، لكان لزاما وأجر مسمى. ما هذه الكلمة؟ لولا هذه الكلمة، لكان لزاما أن يوقع فيهم العقاب. لولا هذه الكلمة، لكان لزاما. أن يعجل الله لهم العقاب. لولا هذه الكلمة لكان لزاما أن يهلكهم. لولا هذه الكلمة لكان لزاما أن يعذبهم. لولا هذه الكلمة لكان لزاما أن يأخذهم. ما هي هذه الكلمة التي أخرت العقاب وأخرت الهلاك وأخرت الجزاء؟ ما هذه الكلمة؟ من يزيبني؟ سيد مونير هو أنه أراد أن يرحمهم ماذا يؤكد هذه الحقيقة رحمتي سبقت غضبي. وسعت رحمتي كل شيء آية ثالثة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم لولا أنكم تعرفونه وتدعونه في ضوء معرفتكم ولولا أن هناك أمل في أن ترقوا ولولا أن هناك أمل في أن تتوبوا ولولا أن هناك أمل في أن تنجوا ما يعبأ بكم ربي لكان قد أوقع الهلاك والعقابة والجزاء وانتهى الإنسان إذن من أسماء الله الحسنى أنه حليم لا يوقع العقاب فورا كلكم يعلم أن صلح الحديبية في ظاهره فيه مهانة للمسلمين هناك تنازلات وهم في حالة قوية تنازلات أباها الصحابة ورآها نوعا من الزل ونوعا من الاستسلام وقد يعني وقد أدهشهم موقف النبي عليه الصلاة والسلام والنبي حينما مرأى هذا الاستنكار قال إنني أفعل ما أأمر ليس من عندي هناك توجيه من ربي أن أقبل بهذا الصلح ثم جاء الجواب ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم بهم معرة بغير علم يعني في بمكة أناس آمنوا خفية آمنوا بقلوبهم وبقوا مع قريش بأجسامهم هؤلاء علمهم الله لذلك أخر فتح مكة كله وأمر النبي أن يقبل بهذه الشروط التي تبدو مهينة من أجل أن يعطي هؤلاء فرصة كي يؤمنوا إذن أنت تتعامل مع الحليم عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك في حلم إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب في سؤال الآن الله عز وجل حليم وأسماء الله عز وجل منها ما هي أسماء ذات منها ما هي أسماء صفات منها ما هي أسماء أفعال فيا ترى اسم الحليم اسم ذات أم اسم صفات أم اسم أفعال لمجرد أنه أخر العقوبة فهي صفة فعل ولمجرد أن الله عز وجل يحب عباده جميعا يعني لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إليهم انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبه ولماتوا شوقا إليه الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه كما قال السيد المسيح تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن أحيانا الإنسان ما بيعاقب لكن من الداخل يغلي إلاك استعدت مزقو بس ما قدرت ليست هذا هو الحلم الحلم لو شققت على صدر هذا المؤمن تراه فيه السلام فيه الراحة ليس في قلبه حقد، ولا تمني أن يقهر خصمه ولا أن يمزق خصمه فالمؤمن العادي الحليم ينطوي على نفس وديعة صافية مسالمة ليس فيها أثر من آثار الحقد. فكيف بالله رب العالمين لذلك إذا سمعتم في الحديث الشريف أو في القرآن الكريم أن الله قد غضب وقد لعن، فالله سبحانه وتعالى لا يبغض لا يبغض العبد بل يبغض فعله فقط، ويلعن فعله فقط. يعني الأم حينما يعود ابنها إلى الص إلى الصواب. مرة قلت لكم أن أحد العارفين وهو ذنون المصري مرة شعر بضيق كأنه شعر بتشكت شعر بضياع قال أين قلبي؟ يعني أين أضع قلبي؟ قلبي في ضياع فهو في طريقه في بعض أذقة المدينة رأى بابا يفتح ورأى أما تضرب ابنها ضربا مبرحا وتلقيه خارج البيت وتغرق الباب جلس هذا الطفل يبكي ويبكي أين يذهب إلى أي بيت يدخل من يسأل أن يطعمه أين ينام فما كان منه إلا أن عاد إلى باب بيته وجلس على عتبة الباب يبكي ويبكي وكانت أمه من شدة رحمتها تنظر إليه من خرم الباب ما كان منها إلا أن فتحت الباب وأخذت ابنها ووضعته في حضنها وقالت يا قرة عيني يا عزيز نفسي أنت الذي حملتني على ما تكره لو أطعتني لما رأيت مني ما تكره فصاح هذا العارف بالله وجدت قلبي وجدت قلبي يعني إذا ألنا الحليم من أسماء الأفعال يعني أخر فقط. أما إذا ألنا الحليم من أسماء الذات أو أسماء الصفات فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحقد. يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم إلى أخر الحديث الله عز وجل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم ولكن لا يرضى لعباده الكفر وإن تكفروا وإن تشكروا يرضه لكم يعني أحيانا في مشاعر هو ربنا عز وجل أراد أن يعرفنا بذاته جعل نظام الأبو والأمومة هذا النظام في ظهره أبوي أمومي أبه أمه أولاده تربية مستقبل لكن أنت أحيانا هل كيف ربنا عز وجل جعل مثلا هذا الطعام الذي تأكله لحم الضأن لحكمة أرادها جعل بنية هذا الحيوان مشابهة تماما للإنسان ما كل واحد منا طبيب ما كل واحد منا متاح له أن يرى ما في بطن الإنسان المعدة والكبد والأمعاء والرئتين والقلب والشرايين والأوردة والعضلات والأعصاب والأوتار والغدد والكليتين والمساني والحالب والدماغ والعين لا يتحرك لواحد من أن يرى ذلك أما هو يرى هذا كل يوم عند القطاب بديك كلاوي، بديك طحال، بديك بيضات غنم، بديك أنواع أنواع اللحم، هوني عضري مخططه، هوني عضري ملساء، هوني في قفص صدري، هوني في عمود فقري هوني في نخاع هذا الإنسان يضرب النخاع ليستخلص ما فيه من لب هذا اللب معامل تصنع كريات الدم الحمراء. لحكمة بالغة ربنا عز وجل جعل طعامنا جعل هذه الأنعام لها بنية تشريحية فيزيولوجية تشابه خلق الإنسان فمن لم يتعلم في كلية الطب تعلم عند بائع اللحم يعني يرى الوتر وتر العضلة نعم طيب نقلتكم من مثل إلى مثل أوسع نظام الأبوة والأمومة هذا نظام فريد من نوعه إن ترى الأب يهمل نفسه أحيانا ويسعى من أجل أولاده الأولاد يقفون موقف قاسي أحيانا فظازة غلظة كلام قاسي لا مبالاة عقوق وقلب الأبي وقلب الأم معلق بأولادهم وفي أية لحظة يعود هذا الابن إلى أبيه تائبا يعود إليه راجعاً يقبله الأب ويفرح فرحاً كبيراً الذي أراه أن نظام الأبوة والأمومة له هدف أكبر من تربية الأولاد أن تتعرف إلى الله من باب المثل كيف أن الأب لا يحقد الأم لا تحقد الأم يعني كل حياتها من أجل أولادها كل سعادتها بإسعاد أولادها يعني إذا رأيت قلب الأم والنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى أما تقبل ابنها قال عليه الصلاة والسلام يبدو أنه سئل أنه كيف يوضع الإنسان في النار والله أرحم الراحمين أجابهم إجابة ذكية لطيفة ليست معقدة رأى أم تقبل ابنها على التنور فقال لأصحابه أتلقي هذه المرأة بولدها إلى النار؟ قالوا معاذ الله قال والذي نفس محمد بيده لا الله أرحم بعبده من هذه المرأة بولدها الواحد لا يبعد إذا كان أب لا يبعد يحلل شعور تجاه ابنه وإن كانت أم شاهدها معها قلبها معها من أودع في هذا القلب الرحمة تستيقظ عشرات المرات في الليل من أجل وليدها إن أصاب وليدها مكروه تبكي تتمنى أن تعطيه من صحتها من جسمها من غذائها إذن نظام الأسرة نظام له هدفان هدف لتربية الأولاد وهدف أكبر بكثير كي تتعرف إلى طرف يسير جدا من رحمة الله عز وجل فلذلك الحليم من أثماء الصفات ومن أثماء الأفعال تأخير العقاب من أسماء الأفعال، لكن ذات الله عز وجل المحبة لخلقه الرحيمة بهم. يعني أنت أحيانا دعك من من من قراءة تشاهد حادث تتجلى فيه رحمة الله، تتجلى فيه عناية الله. لا حادث مروع نجا الكل بأعجوبة أحيانا ترى إنسان في ساعة الضيق يأتيه الفرج احيانا يصل الإنسان إلى درجة اليأس يأتيه الإكرام لذلك قال فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج وليست معركة الخندق عنكم ببعيد يعني الله عز وجل يمتحن المؤمنين في الامتحان هناك ابتري المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً لكن بعد ذلك رحمهم رحمهم وأكرمهم ونصرهم وأعزهم ورفع شأنهم وأحبق أعداءهم لكن بدأ للمؤمنين أن الإسلام انتهى وأن المعركة مع الكفار ليست معركة نصر أو هزيمة بل معركة حياة أو موت معركة نكون أو لا نكون هذا الذي حد إذا الله عز وجل حليم الإنسان. الإنسان كلكم يعلم أن الله يحب يحب الكمال إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً إن الله يحب المحامد إياكم أن تفهموا هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد لا إن الله تعالى يحب الكمال يحب العمل الذي يحمد عليه الإنسان يحب الحلم يحب الرحمة يحب الإنصاف يحب العدل يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق امرأة ذنت ولا بد من أن يقام عليها الحد والحد هو الرجم فجاء أهلها إلى حب رسول الله إلى أحب الناس إلى النبي من هو؟ أسامة بن زيد فجاء أسامة على استحياء وكلم النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذه المرأة الزانية يقال تلون وجه النبي وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي رواية يا أسامة أتكلمني في حد من حدود الله؟ فقال يا رسول الله اغفر لي ذلك فقام وخطب، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك بني إسرائيل إنما أهلك الله بني إسرائيل لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها الله بحب المحامد ما بحب المديح لا يحب العمل الذي يحمد صاحبه عليه، يعني يحب مكارم الأخلاق. إن الله يحب معلية الأمور ويكره سفسافها ودنياها. إن الله يحب أن تكون عاليا في نظر الناس. طيب، الله عز وجل إذا يحب الحليم، لأنه حليم. الحليم بيحب الحليم. ما على بهذا الاسم؟ نحن. كمؤمنين علاقتنا بهذا الاسم أن نكون حلماء ما الطريق إلى الحلم؟ هو السؤال أنا أسألكم شيخ نجيب ما الطريق إلى أن يكون الإنسان حليما؟ أنا ماشي بالترتيب ما دام الله عز وجل يحب المحامد ومن محامده أنه حليم إذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تخلقوا بأخلاق الله تخلقوا بإخلاص الله طيب كيف أكون حليما أبو عصام نعم والله شيء جميل التفكر باسم الحليم طريق إلى أن نكون حليما في طريق آخر أن يكون أنا فهمت عليك تريد أن تقول أن يكون متحلما يعني أي يتصنع الحلم الآن دققوا ماذا أقول كل واحد منا له مرتبة عند الله نفرض أنه إنسان مرتبته دنيا ليست عليا وضع في ظرف في أيام بيفوت للبيت لأن ما في طعام وما له أكل صراحة وأمض يوم شاق والله الزوجة عند أهله وراحت بلا أزمة ورجعت ساعات لاتي آتوا ما في أكل أكيد دب الحالة أكيد بساطة أو ببرودة يمكن الزوج يغلي يصيح يتكلم كلمات قاسية يمكن يضرب يعني طيب المؤمن ماذا يا الله قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كظم الغيظ في القرآن كظم غيظ النبي سمى تحلم يعني تصنع الحلم يعني عمل حالك حليم جوا عم تغلي غليان عمل حالك حليم كذا على سنانك معلش كيف الإنسان طبيب الأسنان يعطيه إبرة البنج بيمسك التكايات المقعد بشدة عليهم مشان ما كانتوا حتى ما أما نظيف يصب الطبيب بس عم بيعيط نظيف بيبكي أما الكبير مشان ما كانتوا أما الضربة مؤلمة بيمسك على هالعملية هي عملية كظم الغير عملية السيطرة على أصحاب هي اسمها تحلم لكن لو سألت نفسك أنا ليش كذنب غيظي حبا بالله تقربا إليه تنفيذا لأمر نبيه طيب مرة مع مرة مرة مع مرة شعرت أن الله عز وجل راضي عنا أنت عاهدت على الحلم وعم تتحلى عم تضغط نفسك. حينما تشعر أن الله راض عنك وتقبل عليه بهذا الثمن ما الثمن التحلم الآن من خلال اتصالك بالله عز وجل الآن دقق إنما مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا في عنا حلم تأليد وعنا حلم أصلي حلم التأليد هو التحلم عملية كظم غيظ عملية ضغط أعصاب لكن فيه غليان من الداخل لكن لما أنت تدفع الثمن الأصح أن أقول لكم حينما قال عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم يعني خلق الحلم الأصيل ثمنه التحلم تحلمت أول مرة والثاني والثالثة والرابعة والخامسة من تراكم هذه المواقف البطولية لأنه ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل ليس الشديد بالسرعة ولكن ولكن الشديد الذي ينبك نفسه عند الغضب إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني من أيام توفي شخص فات شخص يعني يتكلم كلمات حق الله أعوذ بالله لا تني بعد نص ساعة استعد توازده لا حول ولا قوة رسبت في الامتحان رسبت وخلصت قول لا حول الله ألف مرة قول سبحان الله يا ربي لك الحمد كله كلام الانفاضي إنما الصبر عند الصدمة الأولى وقت بتلقى الخبر ماذا يقول يا ربي لك الحمد نجح مية على الحمد علم تعرف أن الله حكيم وأن أفعاله كلها كمال وكلها عدل وكلها رحمة إذا إنما الحلم بالتحلم يعني أنت بقدر ما تملك أعصابك مرات متتابعة هذا موقف كله متصنع موقف تكلف هذا الحلم المتكلف هذا حلم المبتدئين لكن والله الذي لا إله إلا هو بعد أن تدفع هذا الثمن وتقبل على الله عز وجل وتتصل به يصطبغ قلبك ببعض أسماء الله الحسنى ومنها الحلم يصير حلمك أصلي لو شقيت على صدر إنسان متفوق مؤمن متفوق في مرحلة المتفوقة ترى في قلبه بردا وسلاما أحد الصحابة استفز له شخص وقسى معه بالكلمات قال له إن كنت صادقا فيما تقوم غفر الله لي وإن كنت غير ذلك غفر الله لك خير إن شاء الله هي في ناس بصراحة بكم في أشخاص بدمر مستقبله بساعة غضب بساعة غضب يطلق زوجته عنده ابنها خمس أولاد بساعة غضب بيقتل يرتكب جريمة بساعة غضب أنا بعرف رجل عنده صانع عنده صانع بيظهر صار في خلاف بينهما فطردوا في عنده مستودع في بضاعة غير نظامية راح اشتكى عليه اجوا المسؤولين عن البضاعة غير النظامية كتبوا مخالفه كلفته سلطة سنة السبعين ألف ليرة ست ملايين معه مسدد سحب فرد أو وصف طانع حتى موت ثلاثين سنة ساعة غضب فالخ... هذه قضية خطيرة جدا ياما بيوت دمرت أثر تشتتت شريك ناجحة جدا بساعة غضب كلمة من شريك قال ما بدي يعد معك بلاها الشركة فكها خبك فكنا شاعة غضب الإنسان باتكر حماقة كبيرة أما الحليم في بحر الأمان سلام داخله سلام خارجه سلام فلو شققت على صدر مؤمن يتمتع بالحلم لرأيت في قلبه بردا وسلاما ألا كم إنسان أنا سمعت شخص يعني الزوجة غير متعلمة طبعا أو أحكام الدين وقفت عند بائع من كلمة لكلمة قالت له راعينا نحن جيرانك فكلمة فيها خضوع بالقول هو فهم شيء آخر من الكلام فهم أنه ممكن يزورها بالبيت فدخل إلى البيت استنجدت بزوجها عن طريق ابن الصغير جاء زوجها قالوا ما في عنا رجال البيت فجاء هذا الزوج بحالة غضب شديد أغلق الباب وجاء بالشرطة وفضح زوجته وطلق بعدين بعدين بعت لي خبر إنه الجريج حاشو الطريقة أنت ارتكبت حماقة حماقة كبيرة جدا في خطأ من زوجي بريء لكن في خطأ منه إلا إلا أنها بريئة ممكن نحن نبي عليه علمنا كيف كيف سمع الخبر المؤلم عن السيد عايش وكيف بقي ص في أشد حالات الحلم وضبط الأعصاب هيصيره كل دروس فإذا واحد ما كان حليم الصغير بتصير بناميت بفجر نفسه إياه إنما الحلم بالتحلم وإنما الكرم بالتكرم وإنما العلم بالتعلم بتتحلم بتصنع الحلم تعمل حالك حليم تتكلف الحلم، تضغط على نفسك، تكظم غيظك، يحدث لك أصيلة لله حقيقية، كأمجاهد نفسك، رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى، تقبل على الله عز وجل، تستطيع هذا هذه النفس. بأحد أسماء الله الحسنى وهو اسم الحليم تصبح حليماً أصيلاً حقيقةً يصبح الحلم قلباً وقالباً قلباً الأول الحلم قالب القلب في غليان في المرحلة الثانية فالله ماذا قال؟ دققوا في الآيات قال واستعينوا بالصبر والصلاة أول أمر صبر بعدين صلاة الصلاة يأتي منها كل الخير يأتي منها الحلم والرحمة والانصاف، يعني النبي الكريم من يومين بتلكم بالخندق مع أصحابه ألف صحابي، برد وخوف وجوع ومجتمع في الجزيرة جيش يعد عشرة آلاف مقاتل ليستأصل المسلمين من جذورهم، ومع ذلك النبي كان مع أصحابه في الخندق يحفر بالحفر وبالبرد وبالخوف وقد أصابهم جوع شديد وصحابي جلي يعني جاء أيضا فأذن النبي ذهب إلى البيت هيا طعام لرسول الله من شدة حبهم للنبي ما كان أحدهم يستفيق أن يأكل لقمة واحدة جاء للنبي بقدر فيه شاة مزبوحة وشعير مطحون يعني ماذا فعل النبي يمكن أن يأكل النبي وحده مع صحابيين جليلين دعرية القوم ويدعى أرحابه هكذا قال إن أخاكم فلان يدعوكم إلى طعام فهذا الصحابي ذابك الشمع ماذا طعام هذا طعام لثلاثة في ألف واحد النبي ما كان له أن يفعل إلا ما فعل لأنه رحيم بالناس مو خذ تصنع لا لا يرحم أصحابه يحبهم الآن طبعا نحن بعصر النفاق مواقف ذكية جدا كئيبة مواقف الإنسان أيام بصنع الرحمة بصنع الحلم بيكون من داخله لا مثلا وحده من ليالي مدينة بأمريكا قطع فيها الكهرباء ارتكبت فيها مئات ألف فرقة وحده إذا كل هذا كل الانضباط خارجي لذلك عظمة الدين أنه يخلق في الإنسان وازعا بينما القانون يخلق رادعا القانون دائما ردع خارجي ما دام, ما دام الطريق مراقب في رادار 80 إذا ما في رادار على 120 ما دام الصالح مراقبة تلفزيونية مردية شيء. إزمالها مراقبة يأخذ هذا القانون لا يستطيع إلا أن يفعل في الإنسان فعلا رادع أما الدين وازع شيء من الداخل يعني أنا من يومين كنت في في عيد مولة دعيت إله قلت له بدأت الكلمة بهذه القصة أعرأ سيدنا عمر رأى, رأى راعي غنم أحب أن يمتحنه قال له هذه الشات وخص منها قال ليست لي قال له قل لصاحبها لي ماتت ليست لي قال له خص منها قال له قل له أكلها الذئب يا أخي ما ما حل عندك العملية قال ليست لي بعدين أجاب, أجاب هذا الراعي، قال له والله إنني الذي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لطدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله؟ هذا, الأع... هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين. هتل مؤمن يقول أين الله؟ في بيعه، في شراؤه، في حديثه، في وصفه، في مدحه. يعني مدام الوضع كاذب يمدحه، لا يبيع. ببيعه بزمة هلا؟ هي خلفنا منا. بندحة التانية هل؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدث لم يجدوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا أتمنوا لم يخونوا، وإذا كان وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطرؤوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا وإذا كان لهم لم يعسروا. طيب قال روي أن إبراهيم عليه السلام رأى رجلا مشتغلا بمعصيته فقال اللهم أهلكه فأوحى الله إلى إبراهيم أن يا إبراهيم لو أهلكنا كل عبد عصى لما بقي إلا القليل ولكن إذا عصى أمهلناه فإن تاب قبلناه فإن أصر أخرنا العقاب عنه لعلمنا بأنه لا يخرج عن ملكنا. هذا الصحابي اللي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وعاد إلى قومه وأقنع أمه وأباه وزوجه أن تأيُصِلِمُ وأسلمُ، فلما اتجه إلى قومه رآهم غارقون في الزنا، فعاد إلى النبي. وقال يا رسول الله أدعوا الله عليهم أن يهلكهم قال لا يا أخي أدعوا الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم فالنبي ما كان لعان طبعا الإنسان لو ترك الأمر إلى الناس لهلك بعضهم بعضا ولكن الله يرحم يروى أن شابا كثير الذنوب ولكنه ما كان من المصرين بل كان يتوب ثم يرجع إلى الذنب فلما كثر ذلك منه قال الشيطان إلى متى تتوب وتعود وأراد أن يقنطه من رحمة الله فلما جاء الليل قام وتوضأ وصل ركعتين ثم رفع بصره إلى السماء وقال يا من عصمت المعصومين ويا من حفظت المحفوظين ويا من أصلحت الصالحين إن عصمتني تجدني معصوما وإن أهملتني تجدني مخذولا ناصيتي بيدك وديوني بين يديك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال الله سبحانه وتعالى للملائكة يا ملائكتي أما سمعتم قوله اشهدوا أني قد غفرت له ما مضى من ذنوبه هل أصفه لها في القرآن ما يؤيده في القرآن بارك الله أيضا شيء جميل أيضا أو عصام رب إن لم تصرف عني كذاهن أصبوا إليه وأكم من الجاهلين سيدنا يوسف شوف التواضع والعبودية لله عز وجل نبي عظيم قال لرب إن لم تصرف عني كي إذا هن أصبوا إليهم أنا مرة زارني أخ والله شاب أحبه وكان شاب مندفع وتائم حينما دخل بيتي أجهش بالبكاء خير يا أفلا اللي لي أنظر إلى النساء اتلأتوب. قال لي تبت كثير كلما ما تبتوا نقضتوا التوبة. لو عوز بله. يعني والله أول جلسة ما أدرت لأي زواج يعني. ما عندي غير توب. أنا ما عندي حل. توب يا أبني. اللي ما عم بدرت. بالجلسة الثانية أو الثالثة يعني لم ع لي أنه حينما تاب إلى الله من قبل توبة مصوحة واستقام على أمره شعر باعتذار واعتزال. فصار يقيم الناس. كلما رأى رجل من أقربائه، يعني ينظر، يتهمه بالفسق والكفر والفجور، هو مستقيم لأنه بدأ يوزع الناس القاب، فربنا عز وجل أدبه، ضعف له مقاومته، إلى أن أصبح على اعتاب الله ذليلا لما عرف إنه هو ضعيف بنفسه، نسيان الآية. الأساسية بالفاتحة نسيان أهم آية بالفاتحة وهي إياك نعبد وإياك نستعين هذا قال إياك نعبد ولم يقل إياك نستعين فلذلك الافتقار إلى الله عز وجل هو وذكر مالك بن دينار قال كان لي جار وكان يتعاطى من الفواحش وفي قصة معروفة عندكم لما أبو حنيفة له جارغ مغني وتارك صلا وشارب خمر وغرآن بالغناء وكان أغنية المفضل أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وطعاني خلف فهذا المغني ملأ الحي صخبا وضجيجا وآذ الجيران مرة فقد صوته مع في صوت سأل طلع ألق القبض عليه بتهمة لا علاقة لها بالغناء ولا بالخمر تهمة أخرى متعلقة من عند المحتسب فأبو حنيفة النعمان بقدره العظيم وشأنه الجليل توجه إلى المحتسب رجاء أن يعفو عنه المحتسب ما توقع يجي أبو حنيفة بذاته فلما جاء إكراما له أفرج عنه وعن كل من ألقي عليه القبض في هذا اليوم كله مساق من يد أبو حنيثة قال له يا فتى هل أضعنا؟ تقول دائم أضعوني وأي فتى أضعه. فكان هال موقف سبب إسلامه وسبب توبته. يعني إذا أنت حلمت لأ مع مرحلة تانية، إذا أنت حلمت على واحد عاصي، قد يكون حلمك سبب توبته. وإذا كفرت فاستقطت لعنته ثبتته، قد تكون يكون هذا الموقف سبب خجوره. نبي ما بوعد لعانا لسنا لسنا قضاة ولكننا دعات إلى الله عز وجل شيء ثاني أول نقطة الحلم بيحفظك من حماقات كبيرة جدا قد تكون مدمرة والحلم الشيء الثاني يمكن يعني يكون سبب لهداية الناس على هذا حلم محبوب لأنه كاد الحليم أن يكون نبيا الحلم سيد الأخلاق وشيء آخر الحلم يعني بجعلت بمكان عالية في نظر الناس فلهذا قال مالك بن دينار كان لي جار وكان يتعاطى من الفواحش وجيرانه يتأذون منه فشكوا منه إليه فأحضرناه وقلنا إما أن تتوب وإما أن تخرج من المحلة فقال لا أفعل واحدا منهما فقلنا نشكوك إلى السلطان فقال السلطان يعرفني أنا يا صحبة فقلنا ندعو الله عليك فقال الله أرحم بي منكم مؤثر عرفان كمان فغاضني ذلك فلما أمسيت قمت وصليت ودعوت عليه قال في قلبه هاتف هذا يستعمله بعض العلماء هتف فيه هاتف لا تدعو عليه أدعو له, أدعو له بالتوفيق قال سيدنا عمر بلغوا أن رجل من أصحابه سافر إلى الشام وشرب الخمر وعاقرها وغرق بالمعاص أم كتب له كتاب, كتاب رقيق أما بعد سيأخي، أخي أنه ذكر بالله غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب زي الطول أحمد الله إليك يعني هي برقة فهذا الرجل قرأ وبكى وتاب رقة مؤثرة جدا فقال هكذا اصنعوا مع أخيكم إذا ضلل كونوا عونا له على الشيطان ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. ليه؟ أنا بعرف رجل، إلهجار مدمن خمر، مدمن خمر، يعني نظام حياته من العصر وحتى منتصف الليل يعاقر الخمرة، ثم ينام ويستيقظ ظهر اليوم التالي، يتقيأ يصحو قليلا، يتناول طعام الغداء. ثم يعود إلى معاقرة الخمرة حتى أن الأطباء قالوا إن في دمه كحولا دا. فلو ترك الخمرة لما هذا كلام أطباء هذا رجل متقاعد دخله قليل ما عاد كفا قاله جار ما الحال مرة من المرات طرق على الباب قاله معك عدت ليرا ذهب قصة قديمة كثير من أربعين وخمسين سنة هذا الجار رجل صالح ومؤمن يعني يعرف الله عز وجل شوف معرفة الله تجعلك تحب الناس على معاصي إذا كان الشخص أفقه محدود اخرج يا فاتق يا فاجر لعنة الله عليك اغرب من وجهي هذا الجاهل أما العارف فقال دخلت إلى البيت وجئت بهذه الليرة الذهبية وقدمتها له شعر أنه فقير قال كل أول شهر أدم له حاجات مونت البيت يعني سكر، رز، سمة، زيت كل شهر مضى على الحا... كل شهر يا ثمنت شهر يا سنة وهو يعاقل الخمرة عم يقدم لجاره هالمعونة وجاره مؤمن وإيمانه كبير إلى أن طلق عليه الباب مرة فقالت زوجته والله أبو فلان يعني أرى قرآن ما صدق غريب فصعد إليه طابق عالي رآه يقرأ القرآن وعلى عينيه نظارة ويرتجف خير إن شاء الله قال له والله البارح جلست لأشرب عافت نفسي الخمر فكسرت القوارير واغتسلت وصليت أنا الذي أراه أن هذا الإحسان المستمر من هذا المؤمن حمل هذا العاصي على التوبة ورجع داوم بالمساجد وحضر مجالس علم ومات ميتة طيبة البطولة مجبلي واحد تشوف واحد ماشي مع شيخ ومستفيد منه تفزدو على شيخ أو تعمل موهى البطولة هذا مستوي خالص شوف واحد عاصي هلا هم الناس اذا واحد ماشي مع شخص مرتاح معه مسرور ومستقيم صائم مصلي لازم اسد اسد بين بينهما تجيبوا لعنا لا لكل قوم هذا اذا كنت بطل اقنع واحد تارك صلاه يصلي اذا كنت بطل اقنع واحد ما في دينه يعرف الله عز وجل اما هي سهله العمليه خالص ومخلص مستوي بس ما عملت إلا أن أفسدت شيخه عليه أو أفسدته على شيخه هذا عمل ليس عملا طيبا هذا العمل لا يحبه الله عز وجل أما كنت فطل أدخل إلى زمرة المؤمنين مؤمن جديد أما ذو المؤمنين كلهم نعم فكان هذا الشاب الذي قال آل وقع فيه هاتف لا تدعو عليه ولكن أدعو له يبدو أن هذا الشاب تاب إلى الله توبة نصوحة وعاد إلى الله واتفق أن رآه في الحج يطوف ويبكي والقصة تعرفوا كلكم أن مالك بن دينار ماشي في الطريق رأى رجل مخمور واقعا في الطريق والزبد على شفتيه ويقول الله الله يساعد خزيان يعني، فعظم على هذا الإمام الكبير أن يخرج هذا الاسم العظيم من ثم النجف، فتلطص معه ومسح له فمه، أكرمه في السكر بعد أن صحه قيل له أتدري من من اعتنى بك؟ الإمام مالك. يبدو أن هذه العناية اللطيفة به العافل به المزند بالمناسبة. العصاق أكثرهم عندهم رقة بالسجل طوام بيبكوا يعني أنا سمعت أن واحد العلماء الأجلاء شيخ بدر الدين أرسل إلى دار البغاء كان في دار بغاء كان دار وحده أرسل إلى دار البغاء يعني نصيحة للبغاية مع مبلغ من المال أنه لعلك تتوبي إلى الله سمعت أنه سبعة من عشر تابوا على يده فلما رأى هذا الاسم يخرج من هذا الفم النجس طهر ثمه نام إمام مالك رأى في المنام حضرة الله عز وجل قال له يا مالك طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجنك جاء للمسجد رأى رجل يبكي ويصلي ويتهجد قال له من أنت يرحمك الله؟ قال له إن الذي هداني أخبرك بحالي طبعا بارح أنا بقول لك كلمة ما بتشعو مو ممكن تعرف شعور المؤمن الصادق إذا قدر يهدي واحد ضالي منحرق شارب خمر ملحد يعتقد بأن الله ليس عادلا ناقل إذا قدرت تقنع إنسان بعيد وتروضه مثل وحش كان لأنه تروضه شيئا فشيئاً, فشيئا إلى أن يستقيم على على الطريق الصحيح والله هذا عمل بطولي والثواب على قدر المشقة في أحد علماء قال لتلميزه كلمة باللغة العامية بالدقيقة جدا قال له يا أبلي المنيح مو عاوزك أنت عاوزك واحد ردي المنيح مو عاوزك راكد ركيد لحاله بطولتك مو مع المنيح مع السيء مع الشريف مع المنحرف مع العاصي هذا كله يريد حلم يريد صدر واسع يريد رحمة بالناس رحمة بالخلق هذه البغي التي رأت كل يلهث ويأكل الثرى من العطش سقطه فغفر الله لها ربنا عز وجل قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين فأجاب الله دعائه بقوله فبشرناه بغلام حليم المشايخ قالوا الحليم من كان صفاحاً عن الذنوب ستاراً للعيوب الحليم هو الذي غفر بعدما ستر الحليم يحفظ الود ويحسن العهد وينجز الوعد الحليم يسبل ستر عفوه على العصات ويسحب ذيل عفوه على الفجار الحليم الذي لا يستخفه عصيان عاص ولا يستفزه طغيان طاغ لا يستخفه عصيان عاص تعرف المؤمن الصادق إن لقى شخص عاص طبعا عاص ما فيه شك بس أنا ما أتكبر عليه ماذا أقول لعل هذا العاص الآن بعد غد أو غدا أو بعد غد يتوب توبة مصوحة ويصدق مع الله أكثر مني فيسبقني لا تحتقر عاصم ادعوا له بالهداية واسعى أن تتلطف معه نعم. بعدين هذا سهيد بن عمر يعني تمنى سيدنا عمر أن يضربه بالسيف الا اكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله لا, لا تقل رسول الله لو امننا بك لما خالفناك قل محمد بن عبد الله كان في منتهى الغلظة والقثوة وسيدنا عمر هم أن يقتله قال يا عمر لعلك تسمع منه كلاما تحمده عليه والحقيقة قال كلاما بعد موت النبي يكتب بما الذهب ما بتعرف الإنسان دخل عمير على عمر على رسول الله والخنزير أحب إليه منه وخرج من عنده وهو أحب إليه من بعض أولادي تها الأمر فالله عز وجل يرزقنا الحلم نحن متعلم أسماء الله الحسنى حتنطلق بين أسماءه والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين